وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم ما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض عرف بعضه وأعرض عن بعض فلم ما نبأه به قالت من أم هذا قال نبأني العليم الخبير اِن تَتُبَا إلى الله فقد صغَت قلوبكما وان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير حَسَاء رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَيُّ بِدْلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَبْدَاتٍ سَائِحَاتٍ كبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نار قو أنفسكم وأهلِكم وقودها الناس والإجارة عليها ملاكٌ غلاظ شداد لا يعصون الله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 النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت إذ قالت ربني لي عندك بيت في الجنة ونجدي من فرعون وعمله ونجدي من فرعون وعمله ونجدي من القوم الظالمين ومرى مبنة عمران التي صنفت فوجا فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين